يقول أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا هل انتم مطلعون قال هل انتم مطلعون اقل في سواه الجحيم اقل عفراه في سواه الجحيم وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيْتِينَ أَفَنَحْنُ بِمَيْتٍ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إلا موتة من أولا وناجوا من المعذبين إن هذا له الفوز العظيم إن هذا له الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون اذاليك خي نذلن ام شجره الزقوم اذاليك خي نذلن ام شجره الزقوم ان جعلناها فتنه للظالمين ان جعلناها فتنه للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين يَا آكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ إِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا وَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَرَيَّانٌ انما موجعهم الى الجحيم انما موجعهم الى الجحيم هُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ هُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنْ أَمْرِنَا فَاذْكُرْ مَا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ لَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنَعْمَ الْمُجِيبُونَ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنَعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَجَّيْنَاهُ